بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي مرى تلك آيات الحتاب والذي هنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان مصطاب ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَهَاجَزَنُكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خُلِقْتَ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَتَلاَنِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مُوَفِّرٌ لِّمَن يَفْعَلْهُ ظُلْمُهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ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 يَشْهُ السَّحَابَ فِي طَالٍ وَيُسَبِّحُ الرَّاعُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيَفَتِهِ وَيُرْفِنُ الصَّوَارِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَابِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَاعَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاتَ فِي كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دَعَاهُ وَكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالا بالغدو والآصال. هُل مَرَبُّ السماوات والأرض لِلَّهِ؟ هُل أَفَتَخَرْتُم مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ؟ لا يَلْكُون لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَهُ وَلَا ضَرَّا.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 فسالت أودية بقدرها، فسالت أودية بقدرها، فاحتمال السين زبد غاميا، ومن ما يقدون عليه فاربة غا أحليه أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأم الذبّد فيذهب جفاً، وأم ما يرفع سَفَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، كَذَلِكَ يَظْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوَأَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفَتَدَوَّبِهِ أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن ينصل ويخشون ربهم ويخافون الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عصب الدار جن الملائكة يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُبِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطُمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبالهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 وَمَا نُرِيَ مِنْكَ بَعْضَ الَّذِي مَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُخْسِهَا من, مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّاء وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمُعُوا سَلَا الْكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ